لآن ل ا ق ر آ ن أعوذ ب ا ل ل ه من ا ل شركه ي ط دعويه إن غ ي قالوا ر ب ن ا ا ل ل ه ثم ا س ت ق ا م و ا ت ت ن ز ل عليهم ا ل ل ألا م ا ئ ك ة ت خ م ا ع ي ان الذين ان الذين <تصفيق> ان <تصفيق> الذين قالوا ربنا الله ثم اتقوا ر تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا ولا تغفروا الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي ا ل آ خ ر ه ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم Oh、right. wow!